بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن بفضل الله عز وجل قد أنهينا كلاما عن المخارج والصفات واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نحاول أن نلخص ما رأينا من باب الصفات إن شاء الله ثم بداية من حص المقبل أن إن شاء الله سنواصل دروس بإذن عليه عز والسلام وسوف نعتمد على اللوحات التي أعدها الدكتور أيمن سويد حفظه الله في القرص المصاحب لكتابه تجويد المصور. نبدأ بالطبع يقول الصف الحروف العربية الصفات التي لها ضد الصفات التي ليس لها ضد. نبدأ بالصفات التي لها ضد. بس نشيل ثانية شيء من السرعة نحن نشوف نظير الأمر بالتفصيل مباشرة الصفة الهمس والجهر. سوريكم يعني. الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس عندنا حروف مهموسه سكت فحثه شخص وحروف مجهوره هي باقي الحروف الهمس هذه التعريفات التعريفات هذه اللي ترونها تعريفات اتى بها الدكتور ايما سويد من خلال تجربته ومن خلال اطلاعه في كتب أهل العلم فهذه يعني لها براءه الاختراع فتجد فيها كلمات يعني حاول هو أن يكون دقيقا في التعريف حتى لا يطرؤ عليه شيء من ربما الاعتراضات أو كذا فيقول الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجري... وجريان كثير لهواء النفس هو تقريبا تلخيص للشيء اللي شفناه لكن اللي همنا هي بعض الصور اللي باش تفيدك هذا صوره حقيقيه للاوتار الصوتيه حاله الهمس سوف هذه الاوتار الصوتيه هذم الاوتار الصوتيه الصوره واضحه ولا ها الوتران الصوتية الصوتيه الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تصادم او تضامن الوترين الصوتيين واهتزازهما والحباس كثير لهواء النفس. يعني شوف الأوتار الصوتية حالة الجهر. هذا حرف مجهور. في الحرف زاي. كي تعمل حرف زاي. هك اللي وترين الصوتين صورة تقنية طبعا هذه. كي يلي في في الحرف المهموس ما فماش اهتزاز الأوتار الصوتية تشوفوا المثال يعني هني مثال السين والزاي هذه الأوتار الصوتية حالة الهمس في السين شوف السين كيفاش اس از اللي هذا إحنا سميناه صوت الصدر لأننا قلنا الإنسان يسد ضوانته وجيب السين ساكنة ولا ز زاي شو الفرق بش يسمع في إزاي صوت الصدر اللي هو الجهر اللي هو متسبب يعني سبب متاعه اهتزاز الأوتار الصوتية كما تشوفوا في الصورة هذا بالنسبة للهمس والجهر الشدة والرخاوة يعني خلاله الباغ الله الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج حروف شديدة اللي هي أجل تقاط بكت حروف بينية بين الرخوة الشديد وحروف رخوة اللي هي باقي الحروف الشدة هي انحباس جريان الصوت وهذا كلها تلخيص هذا يكون المفروض تعرفوه فقط يعني باب التلخيص هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نذيجة غلق المخرج شوف في الهمزة مثلاً انغلاق الوترين الصوتيين عند نطق الهمزة أ أ هكذا في الهمزة بالضبط ما يحدث الحروف المجهورة هي قطب جد والهمزة الحروف الشديدة يعني تنقسم تنقسمي حروف مجهورة وحروف مهموسة الكاف والتاء الهني عندي مثال في الجيم جي جي شوف كيفاش انحبس الصوت انحبس الصوت في المرحلة الأولى انغلاق المخرج ثم انطلاق الصوت بالتباع وهذه مسألة, مسألة القلق اللي حكينا عليه هذي في الكيف حكينا عليها منذ قليل اسمع الصوت اا اا عندي زوج مراحل في الصوت الاولى اا هذا الاسم البيضاء هي الصوت والدخان الابيض هذا كمثل النفس شوف المرحله الاولى اا ينغلق المخرج ثم الصوت مات حبس ثم يتحرر النفس فقط صوره مش واضحه الصوره ترى كيف م... طيب هذا في التاء نفس الشيء نفس الشيء في التاء شوف ال... انحباس الصوت ثم تحرر النفس هذه مقارنه بين الكاف والتاء نفس الحكايه فالحروف الشديد المهموسة يجي فيها الأمر على مرحلتين المرحلة الأولى ينحبس الصوت والنفس كليهما المرحلة الثانية يتحرر النفس فقط الشدة والهمس في الكيف والتاصف تاني على الترتيب فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهم الرخاوة هي الجريان التام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج ليش لأن المخرج مش مسكر مش كما الحرف الشديد شوف المخرج لم يغلق هذه صفه التفشي في حرف الشين في مجريان للصوت وللنفس البينيه حرف اللام مثلا كما قلنا طرف اللسان باش يسكر المخرج نيان الصوت هو خارج لكي جزء من اللسان يعترض خروج الصوت فينحرف الصوت يمنة ويسرى وهذا الذي يسبب البينية في حرف اللام والراء شوف الصوت كيف خارج لكي ينحرف يمنة ويسرى هذه الصورة ليني الأمامية توري لك الصوت من يخرج نفس الحكاية في الراء غير أنه بالنسبة للراء فما هاك المنطقة اللي هي في طرف فيه مستدقر في رأس اللسان يعني ممر صغير اللي يخلي الصوت يخرج كما في اللام لكن هي باش يخرج على اليمين وعلى اليسار على اليمين وعلى اليسار في الرام سكر لكن يبقى في طرف اللسان هني منطقه صغيره يخرج منها الصوت وهذا اللي يسبب كذلك صفه التكرار في الراء لكن تتسكر المنطقه هذه تقول لي البينيه في النون والميم حكينا انها السبب بتاعها انه المخرج ينقسم الى قسمين قسم يعني خيشومي وقسم فموي فالقسم الخيشومي رخو بطبيعتها لانه ما في حد شيء يسكره الا في ولد إن انسان مستبرد والقسم الفموي شوف الصوت يمشي بشي يحبس كما في النون كما في الميم صوت في القسم الفموي بس يبقى كان القسم الخيشومي يجري فيه الصوت وبتبقى هاي القسم الخيشومي ما يجلس بشي حبس فهذه جت صفة البينية في الـ في الـ في النون والمي في العين ال سبب صفة البينية الجريان الجزء للصوت عندنا نطق العين بسبب رجول السلمز ماري الخلف يعني تيجي شوي في الأول وبعد تحبس بعدين قياس أزميلة الحروف من حيث هذا مستحق الحرف الآن الحق الصفه اللي حكينا عليها الآن مستحق الحرف ازمنه الحروف المتحركة متساوية بالنسبة للحروف المتحركة الازمنه متاحها متساوية لكن الحروف الساكنة يتناسب طولها مع جرائن الصوت بها يعني الحرف الساكن ننظر الصفة متاعها من حيث الشدة والرخاوه والبينية فتكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة في مراتب القراء اي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضوم يساوي زمن الحرف المكسور واللفظ في نظيره كمثله عنه مثال كتب كتب يعظوكم يعظوكم سئلت يعني نهني القراءة بصوت الدكتور إيمان سويد حوال الله تطوير زمن الحرف المتحرك على أزمنة ما جوره من الحرف المتحركة خطأ في القراءة هذا نحن لن نشوفه سمه الملماء التمطيط أو الإدخال وذلك نحو إيمان فمن يعمل هذا الصواب فمن يعمل خطأ سوف يزيد ألف فماي قدامنا لا يمشي للنون يزيدها يطولها سويا فمي هكذا فما يعمل؟ واضح الممر واضح الصوت ولا؟ يعني كذلك كلمة كنتم الصابي يقول كنتم الخطأ يقول كنتم كنتم يطور الصوت بالكاف فتتولد واو قبل أن يأتي بالاضغام. لقد الله <تصفيق> ان اكون مسكينه كذلك في الكسرى ان اللذين ان اللذين ان الذين ان اللذين ان اللذين ان اللذين ان الذين ان اللذين ان ان الذين مباشرة إن ما ان يقولش إن ان تقصير زمني, زمني حرف متحرك عن ازمنه ما جوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءه سماه العلماء الاختلاس الاختلاس له مواضعه ما له مواضعه لعل لسانتي على بعضها ان شاء الله لكن ماجيش الانسان في القراءه العاديه يختلس بعض الحركات كما يامركم يختلس الراء عدهنسم بالاختلاس إذا تتالت حركات فبطبيعه الانسان الإنسان يصعب عليه أن يأتي بأكثر من ثلاث حركات ثلاث حركات أو أكثر مع بعضهم كما في كلمة خالق شوف عندي أربعة يعيدكم ايش عندي خمسة فكلما تكثر الحركات أكثر كلما تكون ثم ضلنت ان الإنسان يختلس يا مركم الانسان يبحث عن السهل السهل انه يحب يريح كل ما يلقى حركتين يجي الثالث يسكنه تخرج اسهل كذلك كان عنده اربعه ينتقص لها ويشيل الرابع يسكنه هكذا الذي خلقكم يعيدكم. يعيدكم. كأنه مشي به للسكون. نقصنا في الحركة في الزمن أنت اختلص. زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني. لكن هذا الآن نتكلم عن الحروف الساكنة مش المتحركة. زمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد. في ال في الأمر. قياس وأسمية الحروف الصحيح الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. هذا تنشفوشار. فذي صورة بين لك الأمر الحرف الساكن الأس الزمان الزمن الذي يأخذه متعلق ومرتبط بصفة الشدة والرخاء والبينية ها مثال شوف هني قراء بصوت الدكتور ايمن سويد حفظه الله شوف اعطاك الحروف من حيث الصفة لون بألوان مختلفة. فاللون باللون الأحمر هذا حرف رخو. اللي باللون الأزرق حرف بيني اللي باللون الأخضر حرف شديد. ركز في الأزمة. لك ليش بتكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السين والحرف. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك والحاء والدال ألم نشرح لك صدرك شوف العين ووضعنا عنك وزرك. الذي الذي أم انقضى ظهرك الله الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا سوف السيد الله اسمع الله فإن مع العسر يسرا تاخد زمن أقل من السن نفس الشيء هنا إنما عسر يسرا فإذا فرغت فانصب البيع آلي تخلص وقت فانصب وقت. لأنها شديدة فإذا فرغت فنصب. نفس الشيء هنا نسمع الرابع ستكون أكثر من زمن الباب لأنها بيئة وإلى ربك فرب هني إذا لحت البهال لنفس الشيء اسمع الزمان إنه به مشددة حقيقة زوز يعني لولا ساكن وفري متحركه وإلى ربك فرب واضح الامر هذا الصوت يبي هذا ال نعم القائمة تعدوها تحدوها يعني كل واحد لا لا الحاضر يكتب يعمل علامة قدام اسمه من الأول بنكل كل واحد يحفظ الرقم متعة فهمت؟ كل واحد يحفظ الرقم متعة بداية من المرة الجاية بس نعاد ونعاد نن بالأرقام بالنسبة للإخوة اللي قرأوا كتب ولا رقم قريته بس ما نعرفوش المرجعية، ها؟ بيه. يعني الإخوة اللي قرأوا عمل علامة إنك قريت، مش نعرف إنه المرجعية. مراتب الاستعلاء والاستيفال كلمتين على الاستعلاء والاستيفال. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت مستعليا يتصاعد الصوت وعند النطق بها إلى الحنك الأعلى. خصه ضغط انقذ ومستفله عكسها شوف الصوره قلنا بالاستعلان تحط على وضعيه اقصى اللسان وكذلك رجوع لسان المزمار اللي يسبب ضيق في حيز خروج الصوت شوف اقارن بين هذا الحيز وهذا الحيز هذا للقاف وهذا للكاف ارتفاع اقصى اللسان يسبب أمرين الأول رجوع لسان المزمار اللي يسبب بدوره ضيق في حيث خروج الصوت فبشوخ الصوت مضغوط وكذلك يسبب ارتفاع اقصى اللسان يسبب كذلك تقعور في وسط اللسان الشيء اللي مش موجود في الحروف المستفيلة فهذان الأمران هما اللي يسببوا تفخيم والترقيق. مراتب الضخيم سنأتي عليها إن شاء الله في محلها الاتباق والانفتاح نحكو عن الصوت بين اللسان والحنك عندي الضاء القاف والكاف شوف هذه ما فيهاش للصوت كما حروف الضاء شوف الصوت كيفاش منحصر هذه الحروف مش كما في الكاف وفي القاف هذا كل طنح كله ان شاء الله في التفخيم والترقيق الصفات التي ليس لها ضد الصفير والقلقله واللين برش، نقصه سواي، جرب جرب به شيء، لحدا جرب به شيء، طيب نقص، ماك؟ كانت حب الداعم؟ آه، يع إنه يعمل أتو جستمو، كل مرة على مذهب يعني هو ليس فاعب إن الثبات ثبات، شوف لو أنا الخطورة امتع عدم الثبات. ده. الصفير هو حدة في الصوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق حرفه صاد وزاي والسين شفت ازاي ها؟ القلقلة هي لغة الحركة الاضطرابية عليه؟ هذه الصورة طيبة جدا توريك المسألة ها؟ تقول العرب تقلقلت القدر على النار إذا اهتزت واضطربت هذه القلقلة يعني تنظر لها من منظور تغيير المكان هي ليست حركة، وكنت ننظر لها من منظور ثبوء السكون امتاحها هي ليست سكون يعني هي سكون محض له حركة ما من الحركة قلنا إن تتغير المكان إلى مكان والسكون لما يتحركش خلاص فهي بين الحركة والسكون، هكذا علاش فيها حاجات يعني جربها القلق لا وحاجات تجربها ال للس... الحاجات تجربها الحركة وحاجات تجربها السكون الاصطلاح إخراج الحرف المقلق حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات هذا وجه الفرق قلنا بالقلق لا وال والحركة لكن وجه الاتحاد ما بينهما المزوج يخرج بال بالتباعد حروفها قطب جد هذه لحظة الصورة هذا الفك السفلي كيفاش نعرف حركة الفك السفلي؟ انظر للأسنان شوف المسافة بين الأسنان باش تبعد ولا لا وشوف المسافة بين الشفتين لكان بعدة الأسنان راهو الفك بعد كنقول الفك بعد يعني تولدت حركة كاملة لاحظ قوطها كيف تكون شبعد. الشفتين يبعدوا والأسنان يجاعدوا في نفس المكان شفت شفت مثلا ولا لا؟ فما الصورة بعدين بتوريك هذية في الجيم نفس الشيء الفك يطلع ويقعد غادي ما يتحركش اللسان بس هو اللي ينزل انظر أجي الفك ما يتحركش كيفاش عرفت انظر للاسنان ما يتحركوه شكال فما الصورة بعدين بتوريك الأمر هذية بشكل واضح هذا اللي شفناه الوجه المقارنه الساكن يخرج بالتصادم وما يصاحبه حد شيء والمقلقة يخرج بال المتحرك يخرج بالتباعد وصاحبه الحركه المقلقل ما بيناتهم يشبه الحركه من وجه ويشبه الساكن من وجه يشبه الحركه انه يخرج بالتباعد ويشبه الساكن انه ما يخرج مع حتى شيء هذا كل شفناه لكن شوف البال المتحرك الان شوف شوف الاسنان آه... المتحرك يفك بكله ب... هذا الفرق بينها بين القلقلة يفهم الصورة بتجمحهم الثلاثة اللي هي بشت... هذه الصورة طيبة تجمعهم الثلاثة مش تعطيك الفرق هذه الباء الأولى باء ساكنة مش مقلقلة كما المضغم يعني أب ما فهماش حتى حركة الثانية مقلقلة يتحرك الشفتان والفكين ولا الفكان متحركوش شوف باء المتحرك ب شفتي فرح بينهم ولا واضح غير واضح نعاود عندي يتحرك الشفتين فقط لهني الشفتين والفكين زوج يتحركوا يعني النجم نحرك الشفتين في بلاستهم كما نحركهم بتحريك العضو اللي يحمله اللي هو الفك كما فسألت لكم مرة الفاتس قلت هذه القلم هذا القلم يعني يتحرك بلاسته لكن كيف نحرك ايدي القلم تحرك لأنه ايدي تحركت هذه اسمها الحركة لكن الآن ايدي ساكنة تحركش وهو فقط يتقلقل واضح المثل هذه ولا مراتب القلقله سناتي عليها ان شاء الله اخطاء تحدث عند أداء اداء القلقله خلطت صوته بحركه من الحركات الثلاثه لا قد كان قالوا له لا قاد كان فيها الكسر إبراهيم. احد أحد أحد اهد الكسر الصمد هني مش اهد اهد لكن اهد اهد اهد أحد يزيد اهد اهد اهد اهد اهد اهد اهد اهد أحد أحد, همزة أحد. أحد. برشي. الصمد بطر الصوت صوت الحرف المخلق عما بعده نحو يد خلون يد خلون يد خلون يقضي يبقى صير يعمل سكتة يعني يعمل سكتة هذا كذلك غير صحيح صفة اللين فيها اشكال إشكال انحراف تكدير وتفشي الانحراف ميل الصوت صوت الحرف العظمي كبلج جريانه له بسوي اعتراض لساني طريقه موجود في حرف اللام والراء شوفناه هذا في حالة اللام هذه صورة علوية صورة أمامية وصورة جانبية وهذا في حالة الراء شوف الفرق في حاله اللام صوت ينحرف يمنى ويسرى في حاله الراء ينحرف الى الداخل هذه هذه الصوره تجمعهم الزوز توضح لك الانحراف التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجه ضيق مخرجها وليحذر القارئ من مبالغه في تكرير المؤدي الى ظهور عده رائد سبب التكريم هو كل هذا الحيز كيف نضغط على لسان اكثر يتسكر الحيز هذا فينحبس الهواء ميقش ونمشي هذا الانحباس يؤدي بعد ذلك الى تولد اكثر من راب سببي ان ارتفاع الضغط خلف اللسان سيؤدي الى نزول اللسان تحت شدة الضغط متع الهواء فعندما يتحرر الهواء ينخفض الضغط خلف اللسان فيرجع اللسان بسبب انك انت متقوعة عليها اكثر من لازم حتى انك سكرت المخرج هذي تولي هذه عدة رائد وهذا الخطأ هذا التكريل المذموم التفشي واضح انتشار الاستطالة أض في الضاد وما أدراك ماض شوف ال اللسان كيف يطلع شوف بش وين بش نص اللسان بعدين بسبب الضغط خلف اللسان بش يستطيل اللسان يتقدم للأمام قليلا هو اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس الأسنان حتى يلامس راس اللسان اصول الثنيتين العلياين وذلك تحت تأثير الهواء الضغط هذه الصور شفت لسانش سيلا اض اض في الحقيقه مش تتحرك مسافه يعني قصيره جدا لا تكاد تدرك لكن هذا هو سوف الاستطالة اللي هي فيهم كذلك الرخاو جريانه للحرف ضاد. ولين لبهو على مسألة منطقة الضغط في الحاف الضغط يكون في الحاف وهذه منطقة تماس فقط ما تضغطش هنيك تضغط هنيت ولدال داء داء داء فانفرق بين داء وضاء فرق بريص ولا ضاء مش ولا داء أض. سمعت استطالة. أض. أض. هل استطردت صوت؟ أض. استطيل الصوت في الضاد. الهمنة تعرفه. بس. طيب هذا يعني التلخيص هذا تلخيص بعجالة قد حبيت نوركم هذه الصور لأنها فيها فايدة كبيرة وتوضح بعض المسائل ماذا بينا تكون باب المخارج والصفات يعني واضح للجميع على شكل على ضوهم هم بس بعدين نبني ان شاء الله السؤال المبارغة في التكرير خطأ ولكن في حال وجود التكرير ولكن بصفة قليلة هل يعتبر خطأ أيضا التكرير قلنا زوج أنواع فما التكرير المذموم والتكرير اللي يزمن يكون موجود في الراء التكرير المذموم هو التكرير اللي يتولد مع عدة راءات لأن الراء فيها قال وبتكرير جعل الراء فيها التكرير موجود لكن المذموم منه التكرير اللي هو يتولد منها عدة رآت وهذا في قول الناظم رحمه الله واخفي تكريرا إذا تشدد وأخفي تكريرا إذا تشدد يعني كتولي الراء ساكنة ولا مشددة كما الرحمن الهني لكما ينتبهش اللسان يضغط أكثر من لازم على رأس اللسان فينغلقك المخرج اللي جون عليه فتتولد عدد الثراءات بهذه الطريقة الرحمن الرحمن هذا التكريم مذموم لكن الصواب الر ر مش ر فرق بين هذا وذاي سؤال من طلبة الانتساب وعليكم السلام بالنسبة لقالون نسأل السؤال عن عن أوجه قراءة قلون كلمة تورات قلون يعني تومرًا نجوب الصورة إن شاء الله لها نحكي فيها إن شاء الله قلون عنده في كلمة التورات من طريق الشرطبية وجهان الفتح والتقليل الفتح والتقليل الفتح هو التورات والتقليل التورات التورات هذا التقليل يسمى والفتح التورات وفما مسألة اسمها التحرير والقراءة التحرير يعني وقتش نقرا بالفتح وقتش نقرا بالتقليل قالون عنده مع هذا الحرف يعني حرف التورات عنده مسألة المد المفصل وعنده مسألة ميم ميم الجمع فذكر صاحب كتاب البدور الزاهرة ان إذا اجتمع في نفس الآية المنفصل والميم ميم الجمع ولفظ التورات فما تحرير لقراءه قانون هي الاوجه العقليه الوجه النظريه المفروض قد عندي من وجه 8 اثنين في اثنين في اثنين لانه كل واحد منهم ياخذ اثنين هيك ولا المنفصل قانون قد عنده عنده زوز واربعه ضحكوا دي دينا طريق الشاطبي ميم الجمع عشان قانون عندها الاسكان والصله التورات شو عنده عند الفتح والتقلي واضحه ولا القضية القضيه نظريا عقليا المفروض عندها ثمانية أوجه. ثمانية اوجه لكن المقروء به من طريق الشاطبيه خمسه اوجه فقط هناك هناك ثلاث اوجه تمتنع من بين الاوجه التي تمتنع فتح لفظ التورات مع قصر المنفصل واسكان ميم الجم من بين الاوجه التي تمتنع لقالون فتح لفظ التورات مع قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع و اللي نقر به في تونس نحن نقرا بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع هذا الوجه يمتنع معه فتح التورات لا بد من التقليل واضح المعلومه هذه ولا لا ها؟ فبالتالي هذا بالنسبه لطريق الشاطبيه نحن و طريق الشاطبيه و طريق ابي نشيط قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع هذا الوجه بالذات لا بد معه من تقليل أفضل التوراة، تقول تورات نقول الشيء التوراة تحب تقرأ التوراة، فما أوجه أخرى اللي هي؟ توجه لكم مرة إن شاء الله تلخيص هذا الأمر من من من كتاب البدور الزاهرة إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وحمدك، أشهد الله إله إلا أنت استغفر وكأتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وإله وصحب الجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته